قل الا رايتم ان اهلكني الله ومن معيا او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قُلْ أَرَأَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمُ غَوْرًا فَمَنْ يَأْدِيكُمُ بِمَاءٍ مَعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسرون ما أنث بنعمة ربك بما جنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بهمتدين فلا تطع الكذيب ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حث ما بين هم ماذ الشائين بنميم من نا علم غير موتذ اثيم اتلم بعد ذلك سنيم ان كان فمال وبنين